اللهم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اثر الله اليكم قال شيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال لا دليل له قهر من الكتاب جواب الأب النسر كثيرة منها قيمه تعالى وهو القاهر هو عباده وهم تجلقوا وهم تمنوا وعلم القاهر في قوة تعالى سبحانه هو الله يهد وقوله تعالى يا معشر الجن والانس استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وغير ذلك من الايات تقدم ان المخلف رحمه الله تعالى ذكر ان علو الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أرسام هي علو ذاته بفوقيته وعلو قهره وعلو شانه وقد ذكر فيما سلف الآيات والأحاديث الدالة على علو الذات بالفوقية ثم أوردها هنا سؤالا يتعلق بعلو القهر فقال ما دليل علو القهر من الكتاب أي من القرآن الكريم وأورد فيه آيات تدل على علو الله سبحانه وتعالى بقهره والآية الناصه على ذلك هي قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده فإن هذه الآية متضمنة لعلو القهر والفوقيه وأما الآيات الأخرى فإنها متضمنه لإثبات صفة قهر الله عز وجل خلقه في قوله هو الله الواحد القهار وقوله لله الواحد الواحد وقوله إلا الله الواحد القهار وفي معناها قوله تعالى ما من جاب إلا هو آخذ بناصيتها أي مدبر لها وقاهر إياها وفي معناه أيضا آية سوره الرحمن لا تنبذون إلا بسلطان أي بقوة من الله عز وجل وإذن منه والآية الاولى هي التي تعلق بها من قال باثبات علو القهر لقوله فيها وهو القاهر فوق عباده فاخذ من ذكر كلمة فوق اثبات علو القهر وسلف ان الراجح ان هذا النوع من علو ربنا سبحانه وتعالى يرجع الى علو صفاته سبحانه وتعالى فما ثم الا علو ذات بفوقية وعلو صفات ومن جنه علو صفاته القهر وذكرنا ان هذه الايه في معناها قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم وكان ينبغي ان تنكر ايضا على هذا المعنى والصحيح انهما يرجعان الى علو صفات الله سبحانه وتعالى كبيرة منها صلى الله عليه وسلم سؤال الله بي لذلك الرسلة جواب أدلة الرسلة كبيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أعود بك المشريك لذلك أعود بك أنت أخذ من عصيتها وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن, عبدك وابن أمتك في حكمك عدل في قضاءك ايو صلى الله عليه وسلم انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك ولا يعز من عديك غير ذلك كثير لا يعز في ضم العين ولا يعز من عادي. عدها يعز يعني يقل ان العز من العزه نعم صلى الله إنك عليك ان تتكلموا او تعملوا لا يضر من يارض ولا يرسل العادي وغير ذلك ففي لما طرح المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ادله علو القاه من الكتاب عقد سؤالا اخر يتضمن قلذا ادله من السنه واورد احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انها انما تدل بمعناها على نفوذ حكم الله عز وجل وكمال ملكه وتدبيره لخلقه وان الامر كله بيده وذلك كما سلف كله من دوجه في عيون صفاته فهو لا تدل على اثبات علو القهر استقلالا وانما تدل على علو صفات ربنا سبحانه وتعالى لا. الله سؤال ما دريه من الشان وما الذي يزول فيه عن الله عز وجل جواب اعلم ان علم الشارب ما تضمنه اسم القدوس السلام كبير وتعال ولا في معناها استلزمت الجميع صفات كماله والعنف جلاله وتعالى في احاديثه ان يكون لغيره ملك او قسطن ان يكون عون الدهر او ظهورا او شفيعا عنده بدون ابنه او علم وَتَعَالَى فِي في عظمته و كبريائه و ملكوته و جبروته عن ان يكون له موازه او المسيح. وتعالى في صمدية عن الصهبة والولد والوالد والكف والنظير وتعالى في كمان حواته وقلبية وقبراته عن الموت والسنة والنوم والطعو والأعياء وتعالى في كمان عين عن ربك والمسيان عن عجب عن السماء وتعاد في طلوعها خلقها وحولها الخلق وعن ترتيب سائر بلا أمر ولا نهر ولا بعث ولا جزاء فعادت طلوع علمهم ان يبول لا احد نسال درا أو أيض أو أيضم أو رسوء من حسناته وتعالى في التمعن والله عن أي مطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء وتعالى في جميع ما يسف به نفسه ويسفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن مستقيم والتنكيم وسبحانه وبعده عز وجل وتبارك وتعالى وتنزى وتقدس عن كل ما يلا عن كل ما ينافي اله يدير ودنيته واسمائه بالحسنى وصفاته العلى وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ونصوص الوحي من الكتاب والسنه في هذا الباب معلومه مفهومه مع كثرتها وشهرتها ذكر المسند رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بدليل القسم الثالث من اقسام العلوم عنده وهو علوم الشريع والمراد به كمال الله عز وجل في صفاته وقد ذكر رحمه الله تعالى ادله بشيرا إليها في فاتحه فلانه فقال اعلم ان علو الشان هو ما تضمنه اسمه القديس السلام الكبير المتعال وما في معناها والسلزمته جميع صفات كمانه ولعوت جلاله فما له من الاسماء الحسنى والصفات العلا كلها دليل على إخداث الكمال له سبحانه وتعالى وأخر المصلف رحمه الله تعالى الدليل الخاص الناس على ذلك وهو قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهي معناه أيضا قال الله تعالى ولله المثل الأعلى فإن المثل الأعلى هو الوصف الأعلى كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما واختاره بمقيم رحمه الله تعالى وفيه عدة اقوال أخرى للسلف لكن أصح تفاسيره أن المثل الأعلى هو الوصف الأعلى فتكون هذه الآية وما كان على نسقها وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى من الأدلة على إثبات علو الشأن أنه له هو الصفات ثم أقاضى المسلم رحمه الله تعالى في ذكر ما يندرج في علو الصفات أن الله عز وجل متعال في أحديته فلا يكون لغيره ملوك او قسط منه ان يكون عونا له او ظاهرا او شفيعا عنده او عليه مجير وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته ان يكون له منازع او مغالب وتعالى في صلبيته عن الصاحبه والوالد وتعالى في كمال حياته وعمومه عن الموت والسنه الى اخره وتعالى في كمال علمه عن الغفله والنسيان الى اخره وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء ابدا الى اخر الوقت وتعالى في كمال عدله ان يظلم احد المطالرا او ان يهدمه اي ينقصه شيئا من حسناته وتعالى في كمال غناه ان ينقع او يرزق او يفتقر الى غيره وتعالى في جميع نواصره لنفسه رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل فكل هذه من وجوه كمال الله سبحانه وتعالى ووجهه كمال الله سبحانه وتعالى لا يبلغ عدها العادون ولا يستطيع أن يستقصيها المستقصون فإن الإنسان يحمد الله كما حمد الله, كما حمد الله نفسه الحمد لله عز وجل نفسه يضمن أنواع من الكمالات لا تحق بها مجارفنا وعقوبنا وفي الحديثي المتقدم الذي اوله اللهم اني عبدك وابن عبدك ووحده بن مسعود الى اخره وبه اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك حتى قال او استأثرت به في علم الغيب عندك فمن اسماء الله المتضمنه في كماله ما لم نطلع عليه بل هو غيب عنا فيكون ما نشر لنا من كماله سبحانه وتعالى هو ضعف كماله عز وجل وهذا اخر البال على هذه الزوجه